في ي الأرض إلا على الله رزقها على ل ع و موسوعه مستقرها م ت النابلسي ك في ك مبين وهو ا خ للعلوم الاسلاميه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 ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب إ ل ى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 إنه لفرح ف خ و ر إ ل ا ا ل ذ ي ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه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 تبعك إلا الذين أراذلنا بادي الرأي باديا هم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون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 أ م يقولوا ن ف ت ر ا ه قل إ ن افتريته فعلي إ ج ر ا م ي و أ ن ا بريء مما تجري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 في ليان اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم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 واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله إ ن عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين ك أ ن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود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 إ ن ه قد جاء أ م ر ربك و إ ن ه م آ ت ي ه م عذاب غير مردود ولما جاء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 أ ل ي س ا ل ص ب ح ب ق ر ي ب ف ل م ا ج ا ء أ م ر ن ا ج ع ل ن ا ع د ت ان ا ر ان اردت ا و أ م ط ر ن ا ع ل ي ه ا ح ج ا ر ة م ن س ج د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ر د ر د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 بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك أ ل ن ت ر ك ما يعبد اباؤنا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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول و إ ن ا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهقتك لرجمناك, لرجمناك وما أ ن ت علينا بعزيز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 عذاب يخزيه و م ن ه و ك ا ذ ب و ا ر ت ق ب إ ن ي معكم رقيب و ل م ا ج ا س ل ا م ي ه شعيبا و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا معه برحمة م ن ا و أ خ ل ل ا لا يملك ا ص ي ح و ا في ديارهم جاثمين كالم أ يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعد لمدينه كما بعدت ا ثمود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 و ب و س ل و ع ه النابلسي م و و و ر د ع ه ذ للعلوم ن ي و الاسلاميه ق ي م ة ب ا ر ف ذلك من أ ن ب ا ء القران قصه عليك منها قائم وحصيد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 واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إ ل ا ما شاء ربك عطاء غير مجذور فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إ ل ا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص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 اللهم ا ع ل ممن ل ق ن ا لمن خ ل ن ا لمن خلقنا لمن خ ل ق ا لمن ن ا م خلقنا لمن خلقنا لمن خ ق ن ا لمن خ ل ق م ن ا ل م ا لمن خلقنا لمن خ ن ا لمن خلقنا ل م ل ق ا ت م ن خلقنا ل ن خ ل ا لمن خلقنا لمن ا لمن خلقنا لمن ل ق ن ن خلقنا لمن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 فلولا كان من القرون من قبلكم أ و ل و بقيه ينهون عن الفساد في الارض إ ل ا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين